رحمك الله قدوة تقتدى ومثالا يحتذى وسيرة تقتفى وهمة تبعث الهمم وصيحة تحيي الأمم رحمك الله يا بتار البيضاني يا أيها السيف المجرد بالفلا يكسو السيوف على الزمان مضاء تلك الصحاري تلك الصحاري غمد كل مهند أبلى فأحسن في العدو بلاء حسين البرق الحميقاني بذل وعطاء تواضع وحيا نصرة وإخاء يدي إلى السماء مهللا <تصفيق> كاين السماء مهللا ارفع <تصفيق> يدي كاين السماء مهللا بسم الله داعيا أقضوا. أيامهم في البحر من إله من أنطاقات مكلما من أنشأ الإنسان من سواه شأن الإنسان من سواه ارفع يديك إلى السماء مهللا باسم الإله وداعيا إياه من لا يجيب التائهين إذا قضوا أيامهم البحر من يديك إلى السماء من يجيب إذا في البحر من إلا هو ارفع يديك إلى السماء مهللا بسم الله وداعيا إياه من ذا يجيب التائين إذا قضوا أيامهم في البحر من إلا من أنطقى الطفل الرضيع مكلما من أنشأ الإنسان من سواه من أنطق طفلا وضيع مكلما من أنشأ الإنسان من سواه من أنشأ الإنسان من سواه ما وجد قلبي على ليلى ونق من فرطوا في دينهم أو تاو ما وجد قلبي لا على هليلة ولا من فرطوا في دينهم أو تاو لكن وجد في فؤاد قاتلي أواه من فرط النوى أواه أواه من فرط النوى أواه البسالة والشجاعة والإباء بتأو فيهم قد أن أرض البطولة والمعارك والفداح فتأو قد أن رسناه البسالة والشجاعة والإباء بتأو فيهم قد أن رسناه والمعارك أترن جوٌّ قد أضاء حياك رب البيت يا خيرة الأنصار للحق كمل البيت كفك رب النار حياك رب البيت يا خيرة الأنصار للحق كمل البيت كفك رب النار كفك رب النار طبيع الشهداء